بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادُوا فَأُهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَفَخرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومَةٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخلٍ خَاويةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيكات بالخطيئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إن لم ما طال ما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرا وتعيها أذن وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 113. فيومئذ وقعت الواقعة 114. وانشقت السماء فهي يومئذ وهي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 122. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية 124. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 114. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون 115. إنه لقول رسول كريم 116. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون